بوك تو وسم ديسات سيم سبعة وثمانون سبعة وثمانون بروشلي تشاس مدالنك دي أسلوفو ماضي الأفعال المساعدة واحد الأفعال المساعدة واحد мы мусили لقد كان علينا ان الورود لقد توجب علينا ان نسقي الورود мы мусили прибраться لقد كان علينا نرتب الشقه لقد توجب علينا ان نرتب الشقه мы мусили помыть لقد كان علينا أن نغسل الصحون لقد توجب علينا أن نغسل الصحون تـموسيلي ڤي اطلاتيچ هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة تـموسيلي ڤي زاطلاتيچ هل كان عليكم ان دخول هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول تيموسي لي ви هل كان عليكم أن تدفعوا غرامه هل قد توجب عليكم ان تدفعوا غرامه من الذي كان عليه أن يودع من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ кто мусив من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي قد توجب عليه ان يذهب مبكرا الى البيت؟ кто من الذي كان عليه أن ياخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ الخطار؟ ميني خاتيلي دوغة زاستفادسة لقد أردنا أن لا نبقى طويلا لقد أردنا أن لا نبقى طويلاً ميني خاتيلي نتشوغا بيت لقد أردنا أن لا نشرب شيئاً لقد أردنا ان لا نشرب شيئا. ماني хотели перешкоджать. لقد أردنا ان لا نسيجوك. لقد أردنا أن لا نزعج. يا хотела зараз لقد اردت أن اتصل للتو بالتليفون. لقد اردت ان اتصل بالتليفون. خطلة يكة تكسي أرد أن أطلب سيارة أجررى أردت أن أطلب سييارة أجررى خطلة باخةدادم أرد تحديدا أن أذهب إلى البيت أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Я думала ты فكرت أنك أردت أن تخبر زوجتك. فكرت انك اردت ان تخبر زوجتك. Я думала ты فكرت انك اردت ان تتصل بالاستعلامات. فكرت انك اردت ان تتصل بالاستعلامات. Я думала ты хацеў заказаць піццу. Факкарту аннак арадта ан татлуба піцца. Факкарта аннак арадыт ан татлуб піцца.